نَسْتُنَاهُ وَنَسَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِسِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ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 فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف إني لا يخاف لدي المرسل إلا من مَبَدَّلْنَا حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا آمِنٌ غَيْرَ سوء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 علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس وَالطَّيْرِ فَهُنَّ يُوزَعْنَ حَتَّى إِذَا أَنْتَ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ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 أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي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 بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إِنِّي وَدَعْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا غَوْثٌ عَظِيمٌ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 قال نُنذِرُ أَوْ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِذْ هَمَّ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجُونَ وَلَن الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترعوا علي وأتوني مسلمين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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظْرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا زَاغَ أَنسُ لَيْمَانَ قَالَ أَذِنُونِي بِمَا دُونِي فَمَا أَتَانِيَ مما اتتكم فما ان تنيا الله خير مما انتقم بل انتم بهديتكم تفرحون يَوْمَ يُلْقَوْنَ فِي الْجَحِيمِ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَنَّهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وهم قَالَ يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمُ الْمُلْكِ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْهُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ جُدَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرَّدٌ مِّنَ وَورَ قَالَرَبَْ بِإِي ظَلَمتُ نَنفسْس وَأَسْ لَتُ مَعَسُ لَْمَنَ للِلهِ غَووَّ وَلَا قدِ أَمْسَلن إِلَ ذَمودَ أَخواَهُم صَالحًا أَن يعنبُود اللهَّ أَنْ يْبُود اللهَّ فَإذَاهُم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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا محلك أهله ثم لنقولن لوليه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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اتُون الفاحشة وانتمتمت بصر ا انكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْ دَرْنَاهَا مِنَ الْغَامِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ للحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم أَلَيْتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُمَّ عَرْضَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا جگ ل جگ بین ہے بل ہوں لو وَإِذَا دَعَا هُوَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَم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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا مُرْهَانَكُمْ إِنْ كُلْتَوْا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 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْخٍ مِّمَّا يَمْكُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَانِ يَكُونُ رَدِفَ لَكُم بَعضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُنَادُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَالْلَوْمُ دِبْرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْهِ عَنْ ضَلَالَتِهِ لا يسمع إلا من يؤمن فَهُم فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حَدْبح إِذَا جَ أُقَالَأَكَ َذَبَةُ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحطُ بِهَا عمَ وَلَمْ تُحطُ بِهَا عِلمَن أَم ذَكُ تُمْ وَقَقَوْولُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُ فَهُ ل يَطِقُون أَلًَا يَوَو أننَّ جَعَن الليلَ لسقُونُ فِيهِ وَن وَنَّهَا وََمُ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 فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما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 وَمَا وََبُكَ بِرَافِ للِعَمْ مَا